هُنَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْثَاقُنُ نُفُسِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ بآيات الله اشْتَرَوٰ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سبيله إنهم ضاتن و الكفر فقاتن و ائمه لا ايمانا لهم انهم لا ايمانا لهم لعلهم ياتون فقاتن و ائمه الكفر انهم لا ايمانا لهم انهم لا ايمانا جِنَاسُونَ وَبَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إن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 هي وَلَ المُؤمننينَ وَليجم واللههُ